كني في قلبي لها بجمر التواقع والعيون النوم صار لها أشفاق لا بغيت أنه مش أحن المحاجر بين جفني والكرامة بها علاقة بوقع عطائكم السعادة خيرها ساهي عود ما يبطي براقا كان في قلبي ذهب جمر التواقا والعيون النوم صار لها ها هوني عشق لا بس تر بناجر الحنوف اللي سوا له خارقا عم ضجيج المدل فضلت المهاجر لو ما فيها من يبعد الكصداقك كصداقك بين ديف وبين هاجر وسط جو يشرق بشو فاه سراجه في قلبي في جلال حب الجمر تنتوى قال النوم صار لها اشباق كنه لمعت مارق هل مع الخناجر نو وبله فارج القربات ساق فات شوف النبت من بين المهاجر مثل واصل ذل في بيو دل من شاف فيا وحا وني مو قادر عن كل خدش شو كل عاده كل في قلبي لهب جمر انت واجع النوم صار لنا اشباغ لو اعيش وحيد في حر الهواجر خير لي من شو بهاوين الحماقه بيني وبين المدن بغضوة شاجر جوها ماني بعاشق له عشاقة ما بها غير القطيع والتهاجر لو تبخر من سكنها بر شاقة كن في قلبي له بجبر التواقر والعيون انغسل جوالي وزعجل بياجر مش معله صوت طير وشوفنا ناقه ما عرفنا لا بنو كلاب تاجر والمصارف مالها عنده بطاقه رأس ما عز نفسي يا أبو هاجار دون عز النفس ما عندي لباقه في قلبي لهب جمر التواقه والعيون النوم صار لها شفاقه أصحبها للطيب وترك كل فاجر وتخير من زهور الورد باقه واتجنب صحبات وسال حناجر ضعوف اللي سوالفهم دكاكه بل قناعه يصبح الرجال تاجر لو زمانه شداد القتله خناقر كل في قلبي لهبه جمر ասվար լհաշվական ասվական